A Islam a الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووين للكافرين من عذاب a fúnen وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ وَسُولٍ إِلَّا بِلْسَانِ قَوْمِهِ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ فَامْتَكَلاَ يَا سِرْ كُلُّ قَضَاءٍ مَا وفي ذلك بلاء من ربك و... ربكم عظيم وإن متأذن وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْرُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَرَجِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ يَعْفِلْ لكم نذعوا الذين من قبلكم قوم نوح وعادل جاءت هم أسلهم في البينات فوزدوا أيديهم في أسوار كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الله.